إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وعده وجماله أعجازه حروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغامسي.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 عن جيش العسرة هذه الآية من سورة التوبة وهي من أواخر سور القرآن نزولا لأن غزوة تبوك المعروفة بجيش العسرة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 بعد العام التاسع للهجرة تجعل المرء لا يتوقف ابدا في أن الله جل وعلا رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله زكاهم جمعا ولا يحتج أحد بأن التزكيات الوالدة في القرآن إنما نزلت فقط في المهاجرين الأولين لأن قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة وكانوا جما غفيرا وهذه الآيات من أواخر ما نزل ولم يأتي بعدها ما ينسخها البتة سنتحدث إجمالا عن جيش العسرة مما فيه من فوائد في جيش العسرة كان المشقة بعيدة والسفر طويل جدا ولهذا قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة الناس اختلفوا المؤمنون الصادقون عدوا وأنفقوا في مقدمتهم عثمان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 يفتنون الله جل وعلا قال عنهم ألا في الفتنة سقطوا قالوا منهم من يقول اذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فهذا صحيح أنه لم يتعدى غيره لكنه أضر بنفسه آخرون عياذا بالله لم يكتفي بأنه أراد البقاء لكنه أصبح يسعى في جيش المدينة في طرقاتها في أورقتها يحث الناس على عدم الذهاب عدم الإنفاق وقالوا لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حره آخرون لم يكتفي أن يثني الناس على أن ينفقوا إنما إذا رأى احدا ينفق سخر منه إذا رأى أحدا منهم ينفق سخر منه فإذا أتى إنسان بشيء كذر قالوا والله ما أنفق إلا رياءه وإذا جاء مسلم صحابي جليل بشيء زهيد قليل هو الذي يملكه قالوا إن الله غني عن, عن صدقه هذا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 وقال اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فرض عنه قال ابن مسعود فقلت يا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة والله إنني أسلمت قبله بعشر سنين لك أيها المبارك أن تسأل نفسك وهذا من حق نفسك عليك كيف نال عبد الله ذو البجادين هذه المنزلة نالها بصدق السريرة بحسن الطوية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 بأن الصديق والفاروق هما الذي أدريه في القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل في حفرته وتلك عطية وفضل كبير جعلت صحابيا جليلا مثل عبد الله المسعود يتمنى أن يكون صاحب تلك الحفرة وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى الأخيار يسابقون في الخيرات ينافسون في الطاعات لا يحسدهم لكن يتمنى لنفسه الخير ولان تغبط أهل الخيرات خير لك من أن تغبط أياذا بالله أهل الشرور واذا كنا لا نستطيع ان ننافس اهل الخير في خيرهم فعلى الاقل ننافس المذنبين في استغفارهم ننافس المذنبين في استغفارهم وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين به الى محبوبنا